ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لكي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تكررون منه فإن ملاقيكم ثم فتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سعوا ذِكْرِ ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قُضِيَتِ قضيت الصلاة فِي في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا.